وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ومساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحال إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قوما سديدا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 وكل بدعه دلاله وبعد فعلى طريق التعرف على اسماء الله الحسنى وصفاته العلى تلك المعرفه التي تثبت زياده الايمان وتزكيه النفوس وتهديد الاخلاق والسلوك ننتقل اليوم باذن الله تعالى مع سفر وقيل وهذا اسم جاء في كتاب الله تعالى في سياقه المواضع الموضع الاول في اول سوره النساء واتقوا يا من نبرك سلام والارحام أبي ربيه والأرخام إلا عليكم رقيبا والموضع الثاني في اواخر سوره النائدة قال عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا فيهم فلما ترسلتني كنت أنت الرقب على لهم وأنت على كل شيء شهيد وفي سورة الأحزاب قال الله تعالى لا يحب لك النساء من دعو فلا أنت بذن بذن الأزواج ولو أعجبت حسنهم إلا يمينك وكان الله على كل شيء وقيدا وان في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يات شيء صريحا وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول عيسى عليه الصلاه والسلام وذلك في حديث الحوض حينما يزاد اقوام عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة إنك إنك فيقال لبي إنك لا تدري ما أحدث بعدك قال فاقول كما يقول العبد الصالح او كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا لازمت فيهم فلما توقيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد والرقيب في لغه العرب يطلق على الحفيظ وعلى الحارس كما أن الرقابه تطلق أيضا على الحب والحراسه وتطلق ايضا على انتظار الشيء وترقبه أن الحفيظ في حق الله سبحانه وتعالى فهو الحفيظ لاعمال عباده الرقيب في حق الله تعالى الحفيظ لاعمال عباده المحصو لها فلا يغيب عن شيء منها البتة وهو فهو الحافظ كذلك لخلقه فلا يلحق الخلق نقص وهو رقيب عليهم والايات في كتاب الله عز وجل بهذا المعنى كثيرة قال الله سبحانه واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا وقال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما علموا فأحصاه الله ونسوء والله على كل شيء شهيد فلم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا يكون من النجوة ثلاثة إلا هو راضعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه وقال الله تبارك وتعالى يعلم خائنه الاعين ولا تخفي الصدور وقال تعالى هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وما معكم اين ما كنتم والله بما تعلمون بصير فالله سبحانه وتعالى رقيب اي خفيض لاعمال عباده احسن لها سبحانه وتعالى احصاها وعلمها كما وكل ملائكه بها بل إن العبد اذا انكر شيئا من اعماله يوم القيامه تشهد عليه جوارحه اليوم يختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انفقنا الله الذي انفق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون اذا تحقق العبد بشهاده المعارف واي قضاء ان الله سبحانه وتعالى مطلع عليه شاهد على اعماله لحركاته وسكناته الظاهر عنده والباطل سواء اثمر ذلك في قلب العبد خوفا من الله سبحانه وتعالى واثمر كذلك إفقاناً للطاعة فيتقن عبادة ربه سبحانه وتعالى ويؤدينا على الوجه الذي أمره الله تبارك وتعالى كما يخاف أن يراه الله عز وجل حيث لها او ان يفتقده حيث أمره وتلك هي منزله المراقبه وهي من اعلى المنازل التي يصل اليها السالك الى الله عز وجل تلك المنزله العظيمه التي تعني دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق على ظاهره وباطله والمراقبه تعبد العبد لربه سبحانه وتعالى باسمه الرقيب والحفيظ والسميع والبصير والشهيد فالعبد إذا عبد الله سبحانه وتعالى بهذه الاسماء ورقه الله تبارك وتعالى تلك المنزله دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطله فهو علم مستمر لا ينقطع ويقين المال خارجه شك ان الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون يعلم من عبده ما ظهر منه وما بطن فاذا ايقن العبد وعاش هذا الشعور مراقبه الله سبحانه وتعالى ولكن هذا العلم هو علم القلب وليس علما على اللسان وإنما هو علم القلب بهذه الحقيقة ولذلك فالمراقبه ما يقول بعض ولنا هي حالة للقلب تثمرها معرفة فتثمر اعمالا صالحة على الجوارح والقلوب حالة للقلب تعني أن العبد يعيش بقلبه مراعاه الرقيب سبحانه وتعالى والالتفات اليه والانصراف اليه سبحانه وتعالى والاشتراك به هذه الحاله انما تنشا عن نوع من المعرفه وهذه المعرفه هي ما اشرنا اليها علم العبد بان الله سبحانه وتعالى مطلع على ظاهره وباطله وانما يتولد ذلك اخي الحمير من ابناء النظر في كتاب الله عز وجل وتدبر اياته ولو اننا تدبرنا ايه واحده من هذه الايات التي ذكرناها وكان الله على كل شيء رقيبا لو تدبرناها حقا لعشنا هذه المعاني انت في الدنيا تسمع عن انظمه الكترونيه في بعض الشركات هناك دوائر الكترونيه تنقل بالصوره والصوت الى رجل واحد يجلس في غرفه مركزية تنقل له لا يقوله الموظف وهل يؤدي عمله على اكمل وجه ام انه يتهاون هل يقصر ان يجتهد هل يعامل الزبائن معامله طيبه حسنه ام انه يسيء إليهم فهل تتصور أن موظفا يعلم انه مراقب بهذه الكاميرات يمكن أن يقصر في عمله أو أن يترك مكتبه أو أن يسيء إلى زبون من الزبائن استخاله فما ذلك أيها العبد برب سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما إذا انقطعت الكهرباء أو فسدت الدائرة فإن هذا الموظف قد يأتي بالمخالفة لعلم أنه لا أحد يرى ولكن الله سبحانه وتعالى يراك في خلوتك وجلوتك يراك سبحانه وتعالى حينما تغلق عليك حجرتك يراك سبحانه وتعالى في جوف الليل اذا اظلمت مصباحك بل اكثر من يعلم سبحانه وتعالى ما يدور في صدرك يعلم سبحانه وتعالى تلك الهواجس والخواطر التي تتردد في عقلك يعلم كل ذلك ولذلك اوصى بعض السلف اخاه فقال له لئن كنت ظننت اذا عصيت الله عز وجل خاليا انه لا يراك فقد كفرت وإن كنت عصيته وأنت تعلم أنه يراك فقد اشترأت عليه إذا خلوت الظهر يوما فلا تكن خلوته ولكن كن علي ركيب ولا أخصر الله يغفل ساعه ولا أنه يغفى عليه يغيب فالله سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك فإذا تحققت يا عبد الله بهذه المعركه اورثك ذلك مراقبه الله وجل السبل أورث كذلك أورث كذلك عز وجل في الصدق والعلم اورثك ذلك اجتهادا في العبادة واتقانا في الطاعه اورثك ذلك خوفا ورجاءا تخاف الله عز وجل وترجوه في نفس الوقت كما قال الثوري رحمه الله على العهد ان يحذر من يراقبه وان يؤمن الرجاء ممن يملك من الوفاء وان يخاف ممن من عنده العقوبه فالعبد إذا علم أن الله عز وجل هو الذي يجازي وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما أسر به العبد وما جهر عظم ذلك أو حقر صبر أو كبر فإن الله عز وجل حفظه على عبده وصطره في كتاب مستطر لا شك أن هذا العبد سيحيا حياة كريمة من شرح الصدر مضمئن النفس وذلك لأنه سيراعي الخطرات قبل ان يراعي الحركات وامر الخطرات كما يقول امامنا ابن القيم امره اشد واصعب لانه مرتدا الخطر ينشا من الخطرات فالانسان اذا نفى عن نفسه الخطرات السيئه وقهر هواه كان لشيطانه اقهر اما اذا غلبته هذه الخطرات فإنها تتحول الى همم وارادات ومن ثم يقع الفعل الا ان يشاء الله عز وجل ولذلك من كلام السلف من راقب الله في خطراته عصمه الله تعالى في قلبه وجوارحه ولا يراقب الله عز وجل في خطراته من يعيش هذه المعالي فهذه المعالي تمنع العبد من الاسترسال في الخطرات السيئه كما أن هذه المعالي تكف العبد عن عسال لأن العبد كما يقول أيضا بعض السلف لا يعصي ربه ومعنى عقله يقول لا يعصي أحد ربه حتى يغيب عقله وانت لا تغبرت هذه الكلمة لعلمت أنها من السباب المكان والرشاة فانت حينما تعصي ربك سبحانه وتعالى لما تعصيه في لحظه ضعف وجهل بالله سبحانه وتعالى فما عصي الله سبحانه وتعالى الا بجهاله الانسان الذي يعصي ربه سبحانه وتعالى يغيب عقله في تلك اللحظه والا لو كان قلبه حاضرا مستنظرا عظمه ربه سبحانه وتعالى وشديد عقابه واليم عذابه لا جرى أن يعصي ربه سبحانه وتعالى ثم أن من يتحقق بهذه المعاني لا يمكن أبدا أن يضيع لحظة من لحظات حياته في غير مرضات الله عز وجل فالمراقب لا يمكن أن يتهاول في العمل وانت راس ذلك يا عبد الله هذه الانفاس راس ذلك الثواني والدقائق فانت كادح الى ربك كدحا فملاقيه كما قال الله عز وجل والكدح في لغه العرب معناه السعي باجتهاد الى اي شيء كان فانت كافح الى ربك سبحانه وتعالى قدحا توشك ان تلقى ربك سبحانه وتعالى فينبئك بما عملت وما قدمت يلذوك سبحانه وتعالى بما أحسنت فيه وما اسأت واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل لنفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقل الفضيل المعياب رجل قال له كم عمرك قال له ستون سنة قال له فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك توشك أن تلقاه فقال له الرجل انا لله وإنا اليه راجعون فقال له من علم أنه لله وانه الى المراجع فليعلم انه بين يديه موقوف ومن علم انه موقوف فليعلم انه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فقال الرجل وذا الحمله قال يسيرة تخصد فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فانت يا عبد الله اذا علمت هذه المعاني ضمنت بالثواني والدقائق ان تضيع في غير مرضات الله عز وجل من أهل هذه المنزلة يرونها من أشد المنازم وذلك لأنها تعني أن العبد يعيش مع ربه سبحانه وتعالى بالليل والنهار فليس أمامه سوى الله سبحانه وتعالى وهذا في باب الطاعه والعباده كما في باب المحظورات والمتركات وكل ما يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الاحسان فقال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك والمراقبه والاحسان بينهما عموم وخصوص فالإحسان إنما يتصور في الطاعة والعبادة وأما المراقبة تزيد على الإحسان بأنها أيضا تشمل المعصية فإن العبد يراقب ربه سبحانه وتعالى في عبادته وفي طاعته كما يراقبه سبحانه وتعالى حينما يرمي بمعصيته اخي الحبيب ترى لو اننا تحققنا بهذا الاسم وملأ قلوبنا العمل به هل كنا نرى موظفا يختلس او يرتشي هل كنا نرى طبيبا يقول نهلته أو قاضيا يقضي ظنا يزورا أو نرى صاحب مال يجعل ماله لحرب الله ورسوله واوليائه هل كنا نرى شرطيا بدلا من أن يحرس نظام الدولة يعمل على هدمه هل كنا نسمع بإعلامه بدلا من أن يوجه الناس إلى الخير إلى ذكر إلى على الفساد وبدلا من أن يبني يخدم وبدلا من أن يصدق وأن يقول الصدق إذا به يكذب ويتحرر كذب هل كنا نسمع عن زوج يهيل أهله ويبيع عياله ا كنا نسمع عن طالب يغش في الامتحان لو أننا راقبنا الله عز وجل لوثرنا على الدولة اموالا طائلة تنفقها في مراقبة الناس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فعلامة المراقبه يا عبد الله هي ايثار ما انزل الله سبحانه وتعالى وتعظيم ما عظم وتحقير ما حقر وأردت أن تختبر نفسك هل أنت تراقب ربك سبحانه وتعالى أم لا فقص على هذا إذا كنت تؤثر ما أنزل الله سبحانه وتعالى وتقدمه على محاب نفسك وهواك فاعلم أنك تراقب الله عز وجل إذا كنت لا تنقص رضا الناس في سخط الله وانما تنقص رضا الله عز وجل ولو في سخط الناس فاعلم انك من يراقب الله عز وجل إذا كنت تعظم أمر الله عز وجل الذي عظمه وتحقر ما حقره فاعلم انك تراقب الله وعندئذ فابشر يا عبد الله بانك اذا مت على ذلك كنت من اهل الجنان ثم ابشر قبل ذلك بانشراح صدرك واطمئنان قلبك وذلك لان الذي يراقب ربه سبحانه وتعالى قلبه حاضر بين يدي ربه ومن حضر قلبه بين يدي المولاه ان شرح صدره فما يقول الامام ابن القيم رحمه الله ان الفرح والسرور بالله عز وجل لا يعجله فرح وهو النعيم المعجل للعبد في هذه الدنيا هذا من الجنه التي يدخلها العبد قبل جنه الاخره لما يقول ابن تيميه رحمه الله ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لن يدخل جنه الاخره وهي جنه الانس بالله عز وجل والقرب منه وهذه الجنه هي التي عناها القائم انه لتمر علي اوقات الاخوه لو ان اهل الجنه في مثل هذا وانه لفي عيش طيب اذا رقبت الله يا عبد الله اثرت طاعته على معصيته واثرت محابه على هوى نفسك كنت لاهل الجنان فالسبع الذين يظلهم بالله تبارك وتعالى يوم القيامه في ظله يوم لا ظل الا ظله هذا الامام العادل من الذي حمله على أن يعذل في الرعية وأن يقصم بالسوية وأن يمشي بالسرية مراقبة الله عز وجل فهو يملك، وبيده زمام الأمور يملك أن يرفع وأن يخفض وأن ينصب وأن يعذر لكنه لمرقبته ربه سبحانه وتعالى عددت لرعيته ذلك الرجل الذي بعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله هذا الرجل الا ترى معي انه يراقب الله عز وجل فراقب ربك يا عبد الله واتم عملك يا عبد الله حتى تكون للاهل تلك المنزله فتدخل جنه ربك وانت سائل الامن المطمئن اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واجرنا ات نفوسنا تقواها زكنا أنت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا دينا الذي هو عصمة امرنا وأصبح لنا بنيانا التي فيها معاشنا وأصبح لنا آخرةنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة الدماء في كل خير والميت راحة الدماء لكل شرح الله بل وطلق رئيسنا ولي أبنا لها تحب وترضى وخذ بالواصلته من الله النهي إلى التي تعينه على الخير عليه أصبحت عن الذبانية السيئة يا رب العالمين، الله المفسد عن الذبانية السيئة يا رب العالمين، الله عن الذبانية السيئة يا رب العالمين. الله المفسد أنك وأمانتك على بنات المسلمين عامة وعن بناتنا خاصة. إنك على كل شيء قدير. وسمى عبدنا ودارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نؤمن منكره اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر